فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيلُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيلُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةٍ نَارٌ حَلَيَةٌ California. Yeah.